الوحدة الثانية الدرس الأول المكالمة الهاتفية ستة استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم أكمل الفراغات عفواً إن الجوال المطلوب مغلق أو خارج النطاق حاول مرة ثانية من فضلكم عفواً إن الجوال المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن حاول مرة ثانية من فضلكم آسف لا أستطيع أن أرد عليك الآن وإن تسجل اسمك ولقبك ورقمك بعد صوت الإيقاظ أتصل بك في أقرب وقت ممكن آسف الرقم الذي تطلبه مشغول حاليا يرجى الاتصال فيما بعد انقر الرقم الداخلي لمن تطلبه اضغط الرقم التسعة للغة الإنجليزية الرقم الذي تطلبه غير مستخدم